أمي قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم